117. بسم الله الرحمن الرحيم 118. ألف لامر 119. تلك آيات الكتاب وقر وَمَا وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم 125. ما تسبق من موت اجلها وما يستخرون وقالوا لَمْ مَنْتَ تِينَا فِي كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ 113. وإنا له لحافظون 114. ولقد أوسل War so oh. 119. سمع فأتبعه Semana وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا mi وَإِنَّ رَبَّكَ leo ko dilim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 والجسد ظالِمٌ مِنْ حَامِ 121. مع الساجدين 122. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ 117. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللحنة إلى يوم الدين 118. قال What Oh, <laughs> One oh, I'm not alone. 119. المتقين في جنات 121. <تصفيق> <تصفيق> لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين 122. نبع انني انا الغفور الرحيم وانعذ بهم العذاب الالم ونربهم وَفِي <تضيفي> إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَكُنْ <فقالوا> لَهُ سَلَامًا إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ سبح قال كيف لا تكون من القانطين قالوا من يقول قوم الله مات ربه الا الله 129. وقضينا lo mm -hmm. أَكُصُّ بِحِينًا فَمَا أغنى وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك 121-آتيناك <تصفيق> سبعا قل إني أنا 126. لا تؤمروا سوف يعلمون وان الفندن علم ام انك يضيق صدرك بما يقولون بس بحم 119. وسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وعبد ربك حتى يأتيك